أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات فقر فالعاصفان وتسيل والنفاثات نشور فالفارقات فصنفن ففي يافير جنن اول الذر ا لأي يوم مجلت ليوم البصل وما أدعاك ما يوم البصل ويل يومئذ المكذبين أَلَمْ اينكم ما انظرا وكان يوم إنها ترمي بشعر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذلون ويل يومئذ Yeah. <laughs> يَعْمَلُونَ إِنَّكَ لَهَا لِكَذِبِ الْمُكْذِبِينَ يَوْمَئِذٍ الْمُكْذِبِينَ كُلُّهُ وَتَمَثَّلُ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ويل يومئذ للمكذبين فبأي حبيب